أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى وَالَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى بِجَاءَ لَنُغُسَّاءَ أَنْ أَحُورَ سَنُقْرِئُكَ فَلَنْ مش ان مر میں ف وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيُنذِرُكَ مَن وَيَنْتَجِنُ نَبُغَ الْأَشْقَى <تصفيق> الَّذِي فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وكر اسم ربه فصلى بل تل دل تند في صح في ألا ص